بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتوذر قوما ما أوذر ان فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهمون فهي إلى لذقان فهم مطمحون وجعلنا من بين أيديهم ستا ومن خلفهم ستا فاغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذر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 إن أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل المرسلون، إذا رسلنا إليهم أثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون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 أعبد الذي فطاني وإليه ترجعون آتَخذوا مِنْهِ من آلِهَ إِيُولِدَنِ الرَّحْمَنُ بِضُرِّ الَّتُرِ أَنِّي شَفَعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُوَاضِدُونَ إِنِّي إِذًا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ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 من نخيل وأناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خرق الأزواج كلها مما تنبت الأرض, مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون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 ذرياتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون ولا هم ينقذون إلا رحمة منا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 ما رزقكم الله قال الذين كفروا قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إلى تموه إلا في ظلم مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم تاخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصيه ولا الى اهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا, فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون قالوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعْثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَانُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ إِنْ كَانَتِ إِلَّا صَيحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ لا تظلم نفس شيئا فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 وَمَتَازَلَ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَهْدِ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وأنا هَذَا صراط مستقيم ولقد ضل منكم كثيرا افلم تكونوا هذه جهنم التي كنتم تعدون اليوم اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على فاستبقوا الصيافة فاستبقوا الصيافة فإن يضطرون ولو نشأوا لما سخنهم مكانتهم فمستطاعوا فمستطاعوا مضيهم الله